مرق ان شاء الله تكفى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فتوقفنا عند قوله عز في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والاصيل اذ لا تلهيهم تجاره ولا بيع قال ابن كسير رحمه الله ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجده اليمنى ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجده اليمنى وأن يقول كما ثبت في الصحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله, صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبواجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أقط قال نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني ثائر اليوم هذا ورد في صحيح البخاري وسلطانه القديم يعني غلبته وقدرته وقهره على ما أراد من خلقه القديم يعني الأزلي والأبدي أقط الهمزة للاستثام وقط بمعنى يعني فقط يعني سمعت هذا فقط من النبي صلى الله عليه وسلم قال عقبة لحيوة ابن شريح أبلغك عني هذا القدر من الحديث فحسب قلت نعم القائل هنا حيوة وهو الراوي عن عقبة قال عقبة يعني يزيده ما لم يصله فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظا مني سير اليوم من الذي قال هذه الجملة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا حيوة ابن الشريح هواء الراوي عن عقبة فحيوته قال له إيه؟ هذا ما وصلني عنك فقط فعقبة زاده وقال إيه فإذا قال ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال العبد هذا الدعاء قال الشيطان حفظ مني سائراء اليوم وابحى مسألة مفهومة ورأى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليكل لهم استح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليكل اللهم إني أسألك من فضلك ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة ربي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم وقال الإمام أحمد بسنده عن ساطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد سلم صلى على محمد وسلم ثم قال لهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال لهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك الإمام النوي رحم الله في كتابه الأذكار جمع كل ما ورد في الدخول والخروج وذكرهم في مقدمة الباب قال يستحب أن يكون أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يقول بسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول وليسرى في الخروج ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل رحمتك ده نفس الكلام قاله الإمام النوي في شرحه المسلم وأحال على كتاب الأفكار جمع كل الحديث واستخلص منها الأفكار ورتبها هكذا جازعا يقول منها بسم الله اللهم اصلي على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله اللهم اصلي على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك جازعا إيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع كل هذا في حديث الرحيم قال ابن كثير رحمه الله وقوله ويذكر فيها اسمه أي اسم أي اسم الله عز وجل ك قوله يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال ويذكر فيها اسمه يعني هذه البيوت إنما جعلت ليذكر فيها اسم رب العالمين أي اسم الله كقوله أي كقوله تعالى يا بني أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ويقول قوله وقيموا وجهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين وقوله وأن المساجد لله وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه قال ابن عباس يعني فيها يطلى كتابه وقوله تعالى يسبح له فيها بالغضو والآصال أي في البكرات والعشيات في البكرات والعشيات بضم البائي والكاف والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس كل تسبيح في القرآن هو الصلاة صبح له فيها بالغضو والآصال يعني يصلى في هذه البيوت في أول النهار وفي آخره وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالغضو صلاة الغداء ويعني بالآصال صلاة العصر وهما أول ما افترض الله من الصلاة فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده طبعا كل هذه الأقوال لا منافات بينها فيسبح له فيها بالغدو والأصال يعني يذكر فيها المولى عز وجل في الليل وفي النهار ويصلى لله عز فيها بالليل والنهار وكذا قال الحسن والضحاك يسبح له فيها بالغضو والآصال يعني الصلاة ومن قرأ من القراء يسبح له فيها بالغضو والآصال بفتح البائي من يسبح على أنه مبني لما لم يسمى فاعله يعني ايه مبني لل... للمجهول وقف على قوله والآصال يسبح له فيها بالغضو والآصال الرجال باعتبار انها فاعل لفعل محظوف تقديره ومن يسبحه فيها رجاله وصله ليه لكن يقف على بس لان رجاله يكون فاعل ليسبح لكن يسبح له فيها بالغضو والارصال رجال هذه فاعل يسبح اما يسبح هذه فاعل لفعل محظوف هو أذكر هنا قال بفتح البايم يسبح على أنه مبني لما لن لم يسمى فاعله وقف على قوله والآصال وقفا تاما وابتدأ بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ما عليك سعر. وكانه مفسر للفاعل المحذوف كما قال شاعر كما قال الشاعر ليبكي يزيد ضارع خصومه ومختبط مما تطيح الطوائف كانه قال من يبكيه قال هذا يبكيه وكانه قيل من يسبح له فيها قال رجال يعني كانه يقول من يبكي على زيد قال بارع لخصومه ومختبط بارع لخصومه يعني كان المعنى يعني يبكي يزيد رجلان مظلوم ذليل اللي هو بارع لخصومه طبعا يضرع الرجل يضرع ضراعة خضع وذل مظلوم مظلوم ذليل يعني كان يلجأ الى يزيد ليأتي له بحقه وطالب حاجة ومختبط مما تطيح الطوائح او مما تطيح الطوائح طيب برضو فين بقى وجه الشبه <تصفيق> الان يبكى على يزيد من <تصفيق> الذي كان وثاني مختبط يعني يطلب منه ان ينقذه من المهالك مما تطيح الطائح مما تقذفه به القواذف معي يبه هو كان يقول من يبكي على زيد ضارع ومختبط و <تصفيق> واجه الشبه يعني واجه الشبه يعني ليبكى, ليبكى ايه نعم مبني للنجهول ويزيد هذه قال بعضهم أنها على اعتبار منادة يبقى معنى البيت قال أي, ليب... أي ليبكي ضارع يا يزيد عليك وصل طبعا هو في أكثر من معنى وفي معاني اصلا البيض بكذا معنى تقذفه به القوادف او تهلكه المهلكات يبقى وجه الشبه وقال يسبح له فيها بالغضو والاعصال رجاله ومن يسبح فيها رجاله ليبكى يزيد ضارع لخصومة من يبكي يزيد الاول ضارع والاول الثاني مختبط هو ده وجه الشبه وهذا ورد في القرآن في أكثر من آية منها وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركاؤهم <تصفيق> نعم <تصفيق> اللي حنبقره <حد> <تصفيق> لا ماشي. يعني هي يسبح في القرآن حنبقره وكذا؟ او كراء ما هو ذكرنا هذه كراءة عبد الله بن عامر وعاصم في رواية ابي بكر عنه والحسن اللي هي يسبح ان اراد ان يطلع الورثة موجودة كأنه قال من يبكيه قال هذا يبكيه وكأنه قيل من يسبح له فيها قال رجال وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر البائي فجعله فعلا وفاعل فجعله فعلا وفاعله رجال فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام لبنحن بنقرأ ونقف على الرجال وليس على الآصال فقول تعالى رجال فيه إشعار بهمامهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبعض العلم يعني أعرب الرجال على أنها مفتدأ يسبح له فيها بالغدو والاصيل رجال لا تلهين لكن لو قلنا بيناه مبتدا يجوز ان نقف على رجال معايا نقف على لا نقف على رجال لو انه مبتدا لو طب الخبر بتاعها الخبر في بيوت معايا يبقى رجال هنا خبر مقدم إذا عندنا قراءتنا القراءة الأولى يسبحوا والقراءة الثانية يسبحوا يسبحوا على معنيين الأول ان الرجال باعتبار انها فاعل لكلم محذوف الثانية باعتبار ان الرجال مبتدأ والخبر في بيوت أي في بيوت أذن الله أن ترفعه رجال إلى آخر الآية أما قراءة كسر الباء فهي قراءة نافع وابن عمر وابن عمر وحمزة وكذلك روى أبو عمر عن عاصم فعلى هذه لا نقف على الأعصال لن نقف على رجال قال وَأَمَّا النساء فَصَلَاتُهُنَّ نقف على نقف على رجال اينا يسبح له فيها بالغضو والارصال مافش ناقف على الارصال اي فاعل يسبح الرجال فناقف على الرجال المعنى كيف يكتمل يسبح له فيها بالغضو والارصال الرجال لا تلي انتظاره ولا بع ذكر الله لا ما هو الناقف على اولا الايه خصت كده طيب نكمل على المعنى اللي احنا ذكرناه والوقوف على رؤوس الآية هذا ليس بمولزب وإلا فلو انت تعرفت لمن معهم إجازات في موضوع الوقف والاتداء ده هتلاقي الآية عندنا دي تقريبا خلاف الآية اللي عنده نهاية يعني في الغالب لا يبتزمون برؤوس بال... الآية دي ليه ت... تجد وقفات يعني عندهم مختلفة لكن في الغالب بترجع إلى المعنى فكان كان يكون موضوع وقف الابتداء ده يحتاج الى عالم بمعنى القران اكثر مما يحتاج الى عالم بالتجويد وكذا لانه في الغالب بيتوقف على معنى الايه قال وقال الامام وام النساء صلاتهن في بيوتهن اقبل لهن لما رواه ابو داوود عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه المراه في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها يعني البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يعني حجرة النور نعم لا مخدعها فتح الدال وفتح الميم وسكون الخاء قال وقال الامام احمد بسنده عن ام سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في ذلك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم نعم مش عالي بألف صلاة والصلاة في بيت الله الحرام بنيات ألف قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت والله تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى لم يخرجوه لم يخرجوه أي هذا الإيه <تصفيق> لا أدري مقصود بي لم يخرجوا قال هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحد من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب كما تبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله روى البخاري ومسلم ولأحمد وأبي داود وبيوتهن خير لهن وفي رواية في رواية وليخرجن وهن تفلات اي لا ريح لهن وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احدى كنا المسجد فلا تمث طيبة وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعنا متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلط أي الظلمة وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل وهذا في الصحيحين طبعا بعض أهل العلم استدل بحديث عائشة هذا وبكلمة عائشة على منع النساء من المساجد لكن الأقرب لنا نأذن للنساء في الذهاب إلى المسجد ونمنعها مما أحدث الناس أو مما أحدث النساء نعم كل هذه الحديث صحيحة وقوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وظاروا البيع يقول تعالى لا لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق ولهذا قال تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أن يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم وقال هشيم عن شيبان قال حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة فقال عبد الله بن مسعود هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وهكذا روى عمرو ابن دينار القهرماني عن سالم عن عبد الله بن عمر ربي الله عنهما انه كان في السوق فاقيمت الصلاة فاغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رواه ابن ابي حاتم وابن جرير طبعا هذه تجارة تشمل كل مكسب تشمل كل مكسب كان يعني أنهم يقدمون طاعة المولى عز وجل على كل طاعة يبقى رجال لا تلهيهم فجارة ولا بيع وبيع هذا نوع من, من المكاسب يبقى من باب عطف الخاص على العام وقال ابن وبيحات بسنده قال أبو الدرباء رضي الله عنه إني كمت على هذا الدرج وبايع عليه أربح كل يوم ثلاثمائة دينار أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال ولكن أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقال عمر بن دينار الأعور كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد فمررنا بثوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم أي وغطوا متاعهم فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد فتلا سالم هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ثم قال هم هؤلاء وكذا قال سعيد بن أبي الحسن والضحاك لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها وقال مطار الوراق كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يقول عن الصلاة المكتوبة وكذا قال مقاتل ابن حيان والربيع ابن أنف وقال السدي عن الصلاة في جماعة وقال مقاتل ابن حيان لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها هذا يدل على أن أهل الجنة لا يجب عليهم لانقطاعا الدنيا بل أهل الجنه هم الذين يعملون في الدنيا ويربحون ويتاجرون ويكتبون ولا ينقطعون عن الدنيا بداعي ان هم يعني القلب ساه يطغى او القلب ساه يمتلي ظلمة كما مثلا يفعل اهل التبليغ اهل التبليغ يقول لك احنا بنطلع مثلا شهرين ولا 40 يوم ولا اربع اشهر في السنة عشان بس القلب والكلام اللي هم بقلوه ده مع ان الله عز وجل كما قلت لأحدهم يعني جعل الليلة سكنا وجعل النهارة معاش لو انت حبيب بقى عشان توم تصلي الفجر تنيك صح لغاية الفجر هتوم تصلي الفجر لا والله ام كنت يوما لن تقوم الايه افاني لانك قلبت موازين الايه الامر الله عز وجل جعل موازين في الكون جعل الليل هذا ليه الناس يسكنوا فيه والنهار ليه يتكثب فيه الناس ما عاش يعني جيت انت قلت بقى هنام الصبح واصحب الليل طب ايه علاقة ده بالمسألة علاقة ده بالمسألة ان هما كذلك البعض جل لا اهل الجلد ده الناس بيتعيش في الارض بتكسب بتشتغل جيب لخمة العيش بتدعو الناس برضه في خلال العمل ولا يلهيهم كل ذلك عن الايه عن الصلاة وعن عبادة الله عز وجل وعن أورادهم وعن ما يفعلونهم ينطاعه. ده ما أنت تيجي تقول بقى أنا أسيب البيت مثلا أربعة شهر في السنة وثلاثة يوم كل شهر نهيك عن التحديد هنقول إن هم ما بيحددوش وإن خلاص خرجوا من دائرة ايه موضوع التحديد ده بيطلعوا سيطة شهر في السنة شهر ايه شهر ونص نقسمة لكن عمر يكون ده ايه الحل عشان يركق قلبي والكلام ده ترقيق القلب ده أصلاً لا ياتي إلا من الباب مع الله عز وجل إن الانسان ايه يدعو وبعدين ثم ان انت اعتكفت 10 في رمضان انت مش ممكن اصلا تعتكف بجانب البيت تعتكف حتى في بلداتك سيب موضوع الدعوه والكلام ده كله على جنب لان الناس اصلا ايه منتهت البلاد ومن الناس حتى نبحث عن اناس غير الناس الذين انا عايش نعيش معه مثلا دي موضوع ثاني اصلا الموضوع الدعوة ده هنا في ناس بتدعو وهنادي ناس بتدعو وفيه ناس هنا محتاجين دعوة والناس لك محتاجين دعوة يبقى احنا اصلا بنتكلم على ليه؟ على انضباط ليه المسألة ما علمنا احدا قط من الصحابة ولا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك البيت كده اقول لها خمس ست ايام كده لله يقول لك كما الشيخ محمد حسان مثلا بيروح قطر ويروح الامارات فهو انت ازاي محمد حسان؟ طب ده مثلا أسبوع ولا حاجة وممكن ما يروحش طول السنة بحسب تقادير المولى عز وجل بيروح أصلا إيه برنامج معين له يشد من الكلام إيه أن هذه الآية تبين أن هؤلاء الأناس الذين أثنى رب العالمين عليهم إنما هم يتاجرون ويرضحون ويعيشون في الأرض ويضربون في الأرض ومع ذلك لا تليههم كل هذه الأمور عن ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة فهذا ثلاؤ رب العالمين على أنثال هؤلاء وقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال كقوله وأنذرهم يوم الآذفة وقوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوثا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نبرة وسرورة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وقوله تعالى ها هنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي هؤلاء من الذين يتقبلوا الله حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم والمراب أحسن ما عملوا أي أعمالهم الحسنة الصالحة لأنها أحسن ما عملوا لأنهم يعملون المباحات وغيرها فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن إبقى هنا المقصود بهذا هي الأعمال الحسنة دون المباحات وغير ذلك فهذه يضاعف رب العالمين لهم ثوابها وقوده ويزيدهم من فضله أن يتقبل منه الحسنى ويضاعفه لهم كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا وقال والله يضاعف لمن يشاء وقال هنا والله يرزق من يشاء بغير حساب وعن ابن مسعود إن أنه جئ بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا فكلهم لم يشرب لأنه كان صائما فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه كان مفطرة ثم تلا قوله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رواه النسائي ابن أبي حاتم حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه ثم ذكر ابن كثير حديثين كلاهما ضعيف ونقف عند قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب من بقيعة يحسبه الضمآن ماء هذا والله تعالى أعلى رحمة